ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري وهذا هو تعريف الدليل عند الاصوليين في الاصلاح وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري ما يتوصل شيء يتوصل بصحيح النظر أي النظر الصحيح ترازا الانفاسيده إلى مطلوب خبري لا مطلوب تصوري ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه أو ظنه لما مر ان الصاب الدليل يطلق يراد به المقطوع به والمغنون خلافا لمن فرق بينهما وان كان هذا الخلاف نظريا ولذلك نقول شمل التعريف الدليل القطعي والظني وبالنظر الصحيح في الأدلة يلزم يصل إلى النتيجه ومر تعليق بما يكفي فيما يتعلق بهذا التعريف وما كان قريبا منه واطلاق الدليل قد يكون عند المناطق كما انه يكون عند عند الاصوليين وثم عبارات قد يكون ثم تداخل بين المصطلحين في الفنون فيطلق حينئذ او يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد به المعنى المنطقي وقد يراد به المعنى الأصولي وثم فرق بين بين المصطلحين قيل الدليل عند المناطقة قول مؤلف من قضايا مسلزم بذاته قولا آخر وهذا عرفنا أنه تعريفه صاحب السلة ان القياس من قضايا صور مسلزما بذات ها قولا اخر والمراد به القول الاخر النتيجه نتيجه لان المراد بالقول مراده المقدمه قضيه التي تكون مؤلفه من مبتدا وخبر أو من فعل وفاعل والمسمى به المقدمه الصغرى والمقدمه الكبرى والنتيجه وهذه كلها مقدمات وكل منها يسمى قضية وسمي قضية باعتبار ما فيها من قضاء الذي هو حكم القضاء مرادف للحكم قول مؤلف من قضايا مستلزم بذاته قولا آخر واخصر من ذلك قيل قولان فصاعدا عنه قول اخر قولاني فصاعدا عنه قول اخر يعني ينشا عنه قول اخر المراد بقول الاخر هنا كذلك فيما سبق النتيجه قال المناطق الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر وذا تصريح بما ضمن معنى قوله القول فالمراد به التصديق والمراد بالقضية تصديق والمراد بالمقدمة تصديق لانها لابد ان تكون مؤلفا من موضوع محمول الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر فالمراد بالتصديقين القولان وقول فصاعدا هذا مبني على جواز القياس المركب مبني على جواز قياس المركب والقياس باعتبار تركيبه وعدمه كم نوع نعم بسيط ومركب بسيط ومركب مركب المراد به نعم اكثر من قضيتين حسنت. يعني يكون مؤلف من ثلاث قضايا فصاعدا وهذا مختلف في في جوازه ومر معنى أن الصواب ليس عندنا قياس مركب بل هو عبارة عن اقيسه بسيطه ومثل لذلك في قول النباش اخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفيا سارق والسارق تقطع يده فالنباس تقطع يده كمقدمه كم 3 حينئذ هل هذا قياس واحد ام أنه قياسان في خلاف مقاله بانه قياس واحد حينئذ سماه قياسا مركبا لانه مؤلف من أكثر من مقدمتيه وصواب انه عباره عن قياسين كل واحد منهما بسيط وهذا انكره الشيخ الاسلام لكن بناء على على ما اشتهر عندهم الصواب عندهم ان ان المركب مرده إلى البسيط ان كان الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى أن القياس قد يقوم بمقدمتين من ثلاثة من اربع من خمس الى داخله بناء على أن هذه التقييدات انما هي تقيدات عقليه الحاصل ان قوله صاعدا مبني على جواز القياس المركب وهو ما كان فيه اكثر من مقدمتين وعلى ذلك جرى ابن الحاجب وجمع واما من يرى ان ذلك قياسان وهو الصحيح انه يرجع الى قياسه بسيطه ان ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج أن يقول فصاعدا اذا قولان ينشا عنهما قول اخر وان شئت قل ماذا نقول قوله مؤلف من قضايا والمراد بالقضايا هنا قضيتين ها فصاعدا ومسلزما أو مسلزم بالرفع لذاته قولا اخر بل يقول تصديقان عنهما تصديق ثالث لكن لا بد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب لابد بد يكون على القولين سواء قلنا بالمركب أو عدمه لا بد من النظر في أن كل من التصديقين والقولين يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات اتي كان ثم خلل في الماده أو في الصوره حينئذ اثر فيه في النتيجه تكون النتيجه حينئذ فاسدة بأن يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن على صحته أفاد القطع أو الظن وقيل يستلزم قولا اخر لنفسه عم من أن يكون الاستلزام بينا أو غيره فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها والفرق بين لازم البين وغيره بيناه شرح ساوج هناك فيه طول ويخرج بقوله يستلزم لنفسه الأمارة يخرج بقوله يستلزم لنفسه الأمارة فان الأمارة عندما قال بها ليس تم ترابط عقل بين المقدمتين و والنتيجه فانها لا تستلزم لنفسها قولا اخر لانه ليس بين الاماره وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها وقوله لذاته يخرج قياس المساواه وما هو قياس المساواه اه لمراجعه ان ما هو قياس مثاله وبالمثال ذكر التعريف زيد مساوي لعمر عمر مساوي لبكر اذا زيد مساوي ها لبكر حينئذ هل سلزمه النتيجه لذات المقدمتين الجواب لا وانما لشيء آخر شيء آخر ي مقدمه مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء بخلاف المباينه انه لا يلزم اذا مساوي لشيء مساوي لذلك مساو والمساوي لشيء مساو لذلك الشيء عينيد قياس المساواه لا تكون النتيجه مستلزمه لا تكون النتيجه مستلزمه للمقدمتين لان ثمه مقدمه اجنبيه تكون مطويه والمثال الف مساو لب وباء مساو لج فيلزم الف مساو لج كما ذكرنا بالمثال السابق ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية أي مقدمة غير لازمه لاحدى مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساوي لباء مساوي لجيم مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء وعلى القول الأول المناطقه سواء قالوا قولان فصاعدا وقولان فقط يسمون ذلك قياسا أفاد القطعة أو الظن يعني عند المناطقه لا فرق بين القطع والظن في ان الدليل يطلق عليهما بخلاف الاصوليين ثم خلاف ثم ثم خلاف هل القطع يطلق عليه انه دليل او لا منهم من خصه القطع بالدليل وسمى المظنون ماذا سماه أمارة اذا ثم خلاف عند الاصوليين وأما عند المناطقة فكل ما أفاد القطع أو الظن فهو فهو دليل والقياس نوعان اقتراني واستثناء وهذا مبين في موضعه وليطلب من بمضاني والحاصل من الفرق بين تعريف الدليل على راي الاصوليين والفقهاء وتعريفه على راي المناطقه ان الدليل عند المناطق هو الماده والصوره الماده والصوره ما المقصود بالمادة في القياس اذا قيل العالم متغير وكل متغير حادث. العالم حادث اين الماده على على طريقه المناطق العالم حادث هذا الماده مجموع المقدمتين سمى ماده و... والصوره التركيب بمعنى ان يكون ثمه تقديم للصوره على على الكبرى صوره على الكبرى الهيئه والنظم يسمى يسمى صوره هو مجموع المقدمتين مجموع المقدمتين حينئذ الدليل عند المناطق هو الماده والصوره وعند غيرهم هو المادة فقط ويطلق بعض المناطق الماده على الموضوع وعلى المحمول سميه مادة العالم متغير متغير العالم كل منهما يسمى ماده يعني ما تالف ولذلك الخطا في الماده قد يرجع الى اللفظ وقد يرجع الى المعنى كما مر في آخر السلم فإذا أريد والصورة وعند غيرهم هو المادة فقط اذا عند المناطقه الدليل هو الماده والصورة معها وعند غير المناطقه هو الماده فقط لا علاقه بي فإذا أريد الدليل على إثبات الصانع بحدوث مصنوعه وهو العالم كان مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع هو الدليل هو هو الدليل اذا مجموع المقدمتين على أن العالم له صانع عند المناظر والدليل عند غيره من عالم فقط كلمة العالم لانه هو الذي يتأمل فيها ويتدبر وينتقل منها إلى إثبات النتيجه اذا العالم متغير وكل متغير العالم متغير وكل متغير حادث مجموع المقدمتين هو الدليل عند المناطق وأما عند غيره فكلمة العالم لان هي المكرره بين المقدمتين العالم متغير وكل متغير حادث النتيجه العالم حادثا اذا لابد أن ينتقل إلى إثبات النتيجه باعتبار ماذا باعتبار التأمل في كلمة عالم فصار الدليل الذي تؤمل فيه ونظر فيه وصار إثبات النتيجه بناء على إثباته هو كلمة العالم اذا عند المناطق مجموعه المقدمتين وعند غيرهم العالم فقط لأن النظر فيه في الكلمه وتاملها وما ينتابها من تغير ونحو ذلك يتوصل به إلى المطلوب أما بعد أن يترتب ويحصل المطلوب فكيف يكون دليلا ولكن من حيث المعنى رجح راي المناطقة قيل أقرب إلى الى النظر وإلى العقل لماذا لأن النظر في المقدمتين اقوى من النظر في كلمة واحدة ثم دلالة المقدمتين على النتيجه بالفعل ودلاله العالم على النتيجه هذه بالقوه وما كان بالفعل فهو اقوى ما كان بي بالقوه فلذلك نظر اليه بعض الاصوليين ورى أن الدليل عند المناطق أقوى منه عند الاصوليين ورجح راي المناطق بأن النظر الى دلاله الشيء بالفعل أقوى من النظر اليه باعتبار دلالته بالقوة هكذا فات افاده في بالتحبير واذا كانت مقدمات الدليل كلها قطعيه لم ينتج الا قطعيا ويسمحين ايد برهانا كما تقدم في العالم حادث في العالم حادث العالم حادث وان كانت مقدماته كلها أو بعضها ظنيه لم ينتج الله الا ظنية اذا المقدمة قطعية إذا كان كل من المقدمتين قطعية والمقدمة ظنيه اذا كان كل من المقدمتين ظنيه أو احدى المقدمتين قطعيه والاخرى ظنية لأن المركب من القطع والظن يفيده يفيد الظن وعما المركب من قطع وقطع يفيده ها يفيد القطعه هذا الضابط عند المناطق لأن النتيجه دائما تتبع ادوان المقدمتين ما سمى به بالاخص مثاله الوضوء عباده وكل عباده لا تصح الا بنيه ينتج ان الوضوء لا يصح الا, إلا بنية هكذا هذا يسلم لهم باعتبار ماذا هو كذلك الإنسان يفكر بهذه الطريقه لكن لقوه الاستحضار ما يدخل تحت العباده من كونه وضوءا او غيره حينئذ قد لا يشعر بانه قد وصل للنتيجه بهذا الاعتبار وإلا يستدل على قاعده عامه العباده لا تصح الا باخلاص ومتابعه صحيح هذه قاعده عامه ثم يقول الوضوء لا يصح الا باخلاص كيف استنتجت ها لابد من تركيب الذهن وان كان سريعا بديهيا الانسان قد لا يشعر به فيحكم على كون الوضوء عباده فاحتاج الى دليل لكنه لكونه قد استقر عنده لا يحتاج الى الى دليل فالوضوء عباده اذا الوضوء لا يصح الا باخلاص ومتابعه يكون بهذا الاعتبار يكون بهذا الاعتبار فلا تعجب اذا الوضوء عباده وكل عبادة لا تصح الا بنيه ينتج ان الوضوء لا يصح الا بنيه وهذه كله منها ماذا ظني ومثال ما احدى مقدماته قطعيه والاخرى ظنيه قولنا صلاه الظهر فرض وكل فرض يشرع له الاذان الاولى هذه القطعية والثانية ظنية وصلاه الظهري يشرع لها الأذان والاولى قطعيه والثانيه ظنيه هكذا قال اذا ثم فرق بين الدليل عند الاصوليين والدليل عند عند المناطق قد يطلق بعض الاصوليين الدليل ويريد به المعنى المنطقي فانتبه لذلك لتميز بين لصالحين عند المناطق يريدون به الماده والصورة معا ماده والصوره مع يعني مجموعه المقدمتين مع تقديم وترتيب ورتب المقدمات وانظرا صحيحه من فاسد مختلف اخر ما يذكره المناطق في محله وأما عند غيرهم فالمراد به كلمة العالم مثلا يعني هي التي يتامل فيها الى اخر قال في البحر قال امام الحرمين ويسمى اي الدليل دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وبرهانا وبيانا يعني أسماء متعدده والمسمى واحد لكن عند العرب وان قالت بالترادف وهو موجود على الصحيح لكن لكل لفظ مناسبا لكل لفظ مناسبه فالانسان والبشر مثلا كل منهما مرادف للاخر لكن الإنسان لوحظ فيه معنى غير معنى بشر فإن بشر ماخوذ من البشرة التي تكون شيئا بارز حينئذ كل منهما من حيث المصدق مسمه واحد لكن لا شك أن مادة إنسان ليست هي عين ماده بشر وكل منهما يلاحظ فيه معنا وصفه هي مغايرته للمعنى الاخر وكذلك ما يتعلق بالدليل سمى دلالته هذا باعتبار ومستدلا به وحجه وسلطانا وبرهانا وبيانا كل معنى اشتق منه هذا اللفظ فلدلاله الدليل على المعنى الذي اشتق منه عين اذا يتميز الدليل باعتبار كونه برهانا وباعتبار كونه حجه والحجه الغالب انها ما يقطع به على الخصم إما في إثبات وإما في في نفي وكذلك قال القاضي ابو زيد الدبوسي في تقويم قال وسواء اوجب علم اليقين او دونه بمعنى انه لا فرق بين القطع وبين بين الظن وكل منها يسمى يسمى دليلا وحينئذ اليقين وما دونه يسمى دليلا وهذا هو الصواب كما مر معنا وامما ما قال الغزالي وغيره من التفريقه بين المقطوع والمظنون هذا ان كان ثم ينبني عليه عمل بمعنى أنه قد يحصل عند تعارض شيء آخر اخر فقد يقال إنه من باب الاصلاح واما معداه فلا وقال قاضي ابو الطيب سمى الدليل حجه وبرهانا وقيل بل هما اي الحجه والبرهان اسم لما دل عليه صحه الدعوه وقال الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجه وجهان احدهما ان الدليل ما دل على مطلوبك والحجه ما منع من ذلك يعني بالدلاله على على المطلوب والذي يمنع من الدلالة على المطلوب دليل لكن لما استخدم في المنع حينئذ سمي دليلا وزياده وهو وهو الحجه ومن هنا قلنا ماذا الدليل إذا سمي حجه فباعتبار وصف آخر وهو الاحتجاج به اما في الاثبات وإما في في المنع وهذا معنى الحجة هذا معنى الحجه والثاني الدليل مدل على صوابك والحجه ما دفع عنك قول مخالفك وهذا كذلك لا يكون إلا به بدليل اذا الحجة دليل وزياده وكذلك البرهان دليل وزيادة عين الاثنين وُجد فيه معنى الدليل وزيد المعنى الذي اشتق منه هذا الوصف كما ذكرنا في البشري والانسان وخص المتكلمون اسم الدليل ما دل بالمقطوع به من السمع والعقل وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة هذا تفرقة بين بين النوعين هذا مما ينبغي ان ينتبه له لانه قد يذكر يقال هذا أمارة حتى يستعملها بعضهم حتى يستعملها بعضهم في في الفقه هذه اماره بمعنى أنه ماذا مدلوله ظني وليس بقطع واذا كان المراد به القطعي سواء كان عقيقيا او سمعيا سمي ماذا سمي دليلا سمي دليلا وحكاه في التلخيص عن معظم المحققين الذي التفريقه بين المقطوع والمغنون وزعم الاميدي أنه الاصلاح الاصوليين ايضا بمعنى أن ثم فرقا بين الصلاح المتكلمين والصلاح الاصوليين عند بعضهم التسوي بين الصلاحين وصرا ثم فرقا بينه بين الصلاحين قال وليس كذلك قال الزركشي البحر ليس كذلك بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الاعم من ذلك وصرح به جماعة من أصحابنا وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء وحكاه القاضي ابو الطيب عن اهل اللغة وحكي القول الاول عن بعض المتكلمين بمعنى أنه رد ما زعمه الامدي من كون الاصلاح الاصوليين هو التفريقه بين الدليل والأمارة وان كان قال به بعض الاصوليين لكنه ليس هو المعتمد عندهم قال والتفريقه بين أو التسويه بينهما هو الذي استنح عليه جمهور الفقهاء وحكاه القاضي أبو الطيب عن اهل اللغة بمعنى أن اللغه لا تميز بين بين الاماره لان الاماره علامه والدليل كذلك هو في المعنى علامه كذلك اقيم الصلاح علامة على وجوب الصلاه وكذلك فيما يتعلق به بالقطع والظن وحكي القول الأول عن بعض المتكلمين وقال ابن الصباغ اختلف المتكلمون في اطلاق اسم الدليل على الظن وانما قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون فحسب يعني ليس ثم إلا مجرد الصلاح ليفهم أن مدلول هذا مقطوع به وأن مدلول الآخر مظنون به تفرقة بين النوعين فأما في اصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع يسمى دليلا وضعا وكذلك قال ابن برهان ابن السمعان الفقهاء لا يفرقون بينهما وفرق بينهم المتكلمون الفقهاء لا يفرقون بينهما يعني بين ما يدل على المقطوع به والمظنون وفرق بينهما المتكلمون اذا فرق بين مذهب المتكلمين ومذهب الاصوليين ومعهم الفقهاء ومعهم الفقهاء قال وهو راجع الى اللفظ دون المعنى يعني من باب تمييز للصلاحات فحسب ليس فيه معنى البتة لأن الكل يفرق بين المغنون والمقطوع به سواء سماه دليلا او سماه اماره لا بد من التفريقه بينهما ولولا لم يكن الا عند الترجيح مع عدم إلا عند التعارض مع عدم الترجيح لم يوجد مرجح لهذا هذا اذا قلنا ماذا أن القطع وصل الى حد أنه لا يعارض بالظن وإلى العصر أنه لا تعارض الا بين الظنيين هذا العصر وام القطع والظن فالقطع ينيد مقدم على على الظن مطلقا قاعده كلما تعارض الا اذا امكن الجمع لو كان الدليل العام قطعي والدليل الخاص ظني ماذا نصنع نخصص العام بخصوصي الخاص مع كونه قطعي وظني لكن لو لم يمكن الجمع بينهما هذا عام وهذا عام ولم يمكن الجمع بينهما قدمنا القاطع على على الظن واما اذا امكن الجمع ولو كان العام قطعيا والخاص ظن ظنيا او بالعكس العام ظني والخاص قطعي حينئذ نقول نخصص العام بخصوص الخاص ونقدم الخاص على على العام بقطع النظر عن كونه قطعيا أو ظنيا اذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول كان يكون كل منهما عاما أو يكون كل منهما خاصا لانه لا تعارض بين عام و خاص لامكان الجمع فإذا كان كل منهما عاما أو كان كل منهما خاصا عينذا قدمنا القطعية على الظن اذا لم يمكن تنزيل هذا على حالة دون دون هذا لان المراد بالجمع فيما هو عام تعارض مع عام أو خاص مع خاص المراد بالجمع من جمع صوري بمعنى ان هذا ينزل على صورة على حالة وهذا ينزل على حالة اخرى عينذا نقوم بانفكاك الجهات هنا جهات مفككه فلم يحصل تعارض بينهم المراد به هذا وضوء التجدد مثلا تجديد الوضوء نفل وهذا يراد به الفرض واذا فرق بينهما وإذا كان كذلك وصار الجمع صوريا فليس كل ما أطلق عليه فقها بكونه جمعا فهو جمع حقيقي قال وقال الاستاذ ابو منصور البغدادي قال ابو الحسن الاشاعري معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم وقال إن تسمية الدلالة دليلا مجاز وان كان إذا قيل له لو كان دليل مظهر الدلاله ابو الحسن الاشاعري يرى أن الدليل مظهر الدلاله مظهر الدلاله حينئذ مظهر الدلاله انا ومظهر الدلاله قول تعالى قيم السلام كذلك فاورد عليه انه لو قيل ما الدليل لقال انا ما الدليل قال انا قال لا اذا قيل ما الدليل فليقل انا وإذا قيل له مد لي فليقل النص مثلا اذا فرق بين ان يقال من الدليل وبين ما الدليل فإذا قيل من الدليل فالسؤال عن عن شخص فتقول انا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل من الدليل العالم انا إلى اخره اما اذا قلت مد لي فالسؤال حينئذ يكون عن ماذا عن شيء لا يعقله والدلاله شيء لا لا تعقله يدل ذلك على ان ثم فرقا بين بين النعيذ كل منهما يشترك في كونه مظهرا مظهرا للدلالة قال ابو الحسن الاشعري معنى الدليل مظهر الدلالة ومنه دليل القوم وقال إن تسمية الدلالة دليلا مجاز مظهر الدلالة العصر في ماذا الشخص اطلاقها على الوصف الذي هو الدلالة ويكون الدلالة متعلقه بالدليل هذا مجاز كانه يقول في المعاني مجاز في المعاني مجاز فيما يتعلق بالنصوص وحيين وغيرهما هي مجاز هي مجاز وان كان إذا قيل له يعني قيل اورد عليه بالحسن الاشعري لو كان الدليل مظهر الدلالة لو وجب على المسؤول عن الدلالة ثقيل له ما الدليل ان يقول أنا انا لانه هو المظهر للدلالة أجاب بانه لو قيل من الدليل قال أنا واذا وقع السؤال بحرف ما عرف أن المراد به السؤال عن الدلالة لأن ما إنما يسال به, به عما لا يوصف بالتمييز بمعنى انه وصف عقلي ويحتاج إلى الى ان يميز عن عن غيره وقال عامه الفقهاء واكثر المتكلمين إن الدليل هو الدلالة وهو ما يتوصل به لمعرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة وعلى هذا وتسميه الدال على الطريق دليلا مجاز هذا مر في في اول البحث ثم قال النظم بعدما عرف ما يتعلق بالدليل اراد ان يبين مساله وهي افاده الدليل للعلم او المطلوب شيئ ليعمه الظن و القاطع وليعمه كذلك التصديق والتصور هل إفادته قطعي هل افادته بضروره ام أنه قال واختلف هل علمه مكتسب عقيبه فال اكثرون صوبوا واختلفوا هل علمه مكتسب عقيبه ضمير يعود الى الى الدليل فالاكثرون صوبوا يعني نعم مكتسب عقيبه من أحاط علما هكذا قال الزركشي في تشنيف من احاط علما بوجه دليله على وجه صحيح لا بد ان يكون عالما بالمدلول ضرورة صحيح ام لا من ركب ورتب الدليل على وجه صحيح لا بد وان يترتب عليه ماذا المطلوب وهو العلم الحاصل به بالدليل لكن هل هو واقع لقدره الله اضطرارا ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه أو هو مقدور مكتسب بالقدرة الحادثه هذا محل نزاع بين الاشاعره وغيرهم هل هو حاصل العلم الذي يترتب على الدليل وحصل بالدليل هل حصل بقدرة العبدي فتكون حادثه فيكون مكتسبا أو أنه بقدرة الله تعالى فليس مدخلا للعبد فيه هذا محل النزاع قال اختلفوا ضمير هنا يعود إلى ائمتهم من الاشاعره واختلفوا اي الاشاعره قال في الاصل جمع الجواب اختلف ائمتنا واختلف ائمتنا اي اختلفوا في جواب هذا السؤال الاتي اختلف ائمتنا عبر فيه الزركشي بانه بان قول واختلف ائمتنا نسب إلى الأئمة اذا الخلاف ليس لنا وانما خلاف بين بين الائمه حينئذ سمعنا وطعنا فما اختلفوا فيه واختلفنا فيه لا أشكال فيه وما اتفقوا عليه حينئذ لا يجوز الاختلاف فيه فمرجح حينئذ يكون الائمه كالرافضه فيما يتعلق بائمتهم قال واختلف ائمتنا اي اختلفوا جواب هذا الاستفهام أو المراد ليس حقيقة الاستفاد هل علمه مكتسب هل علمه هي هل علمه اي العلم بالمطلوب الحاصل به أي بالدليل وبعضهم قال لا نقيد المطلوب بالخبرين وانما نقول العلم بالمطلوب ليشمل ماذا ليشمل التصور والتصديق إن كان البحث هنا يتعلق بماذا بالتصديقات لان المساله اعم من من الدليل فالبحث من حيث هو في الدليل هو خاص لانه من قبيل التصديقات قبيل التصديقات واما ما يتعلق بالتصور فليس بداخله معنى لان القياس وما يتعلق به من لواحق القياس فهي من مقاصد التصديقات ومبادئ التصديقات ما هي ها ما هي قضايا احسنت عندنا مبادئ التصورات ومقاصد التصورات وعندنا مبادئ التصديقات ومقاصد التصديقات ما هي مبادئ التصورات كليات احسنت مقاصد قول الشارح تعريفات جميل مبادئ التصديقات قضايا وما يتعلق بها مقاصد القياس ولواحق القياس احسنت جميل هل علمه أي العلم بالمطلوب ولا نقيد المطلوب بالخباري لأن المراد به ما يشمل التصور والتصديق إن كان البحث هنا ليس متعلقا بالتصور هل علمه اي العلم بالمطلوب الحاصل به أي بد مكتسب مكتسب لمن للناظر مكتسب لي للناظر لأن حصوله عن نظره المكتسب له هو يكتسب النظر في ماذا هو ينظر في الدليل ولا شك ان نظره مكتسب حينئذ ما ترتب على المكتسب مكتسب ما ترتب على المكتسب مكتسب حينئذ نظره فيما يتعلق بإفادة المقدمتين وعرفنا ان الدليل عند مناطق مجموع المقدمتين ولو سرنا عليه فهو حسن حينئذ نقول النظر في هذه في هاتين المقدمتين مكتسب اذا العلم الحاصل بالنظر في هاتين المقدمتين يكون كذلك مكتسبا والمراد بالمكتسب هنا أن لقدره الحادثة تاثيرا في إفادة العلم هذا مراد هنا مكتسب للناظر لان حصوله عن نظره المكتسب له عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير تركها المشهور عقبه عقبه قال النووي في تحليل الفاظ التنبيه اي عقيب صحيح النظري عادة عند بعضهم كلاشعاعي فلا يتخلف إلا خرقا للعادة مكتسب عادة عقيبه لكن وما نظر او ماذا كرما ما يتعلق به واختلف هل علمه مكتسب عقيبه عادة أو لزوما ثم قولان يحكي يحكيان عند عند الاشاعره المشهور ذكرا هو أنه عادة ولكنه عند المحققين بزعمهم أنه ضرورة عقلية ضرورة عقلية قال أي عقب الصحيح النظر عادة عند بعضهم كلاشعاعي فلا يتخلف حينئذ كلما نظر في الدليل ينبني عليه ماذا ينبني عليه حصول النتيجه العلم به بالمطلوب فلا يتخلف البته هذا الاصل فيه الا خرقا للعاده خرقا للعاده كتخلف الاحراق عن ممسه النار أي أن العادة الإلهية جرت بخلق العلم عقبا النظر الصحيح مع جواز الانفكاك عقلا لجواز ان يخلقه الله تعالى على سبيل خرق العادة هذا المراد بكونه عاده أو لزوما أي عقليا بدليل المقابله به بالعادي وهذا هو المرضي عندهم كالرازي فإنه يقول حصول العلم عقيب النظر واجب أو الذي عبر عنه بكونه واجب أو واجب عبر في ها في السلم قال هو المرضي عندهم كالرازي فانه يقول حصول العلم عقيب النظر واجب أي لازم عقلا يستحيل انفكاكه فلا ينفك اصلا اذا الفرق بينهما ما هو ينفك أو لا ينفك على القول الاول عاده لا ينفك إلا خرقا للعادة اذا قد ينفك وأما عن القول الثاني فلا ينفك اصلا لا ينفك اصلا ونقله الغزالي عن أكثر الاشاعره وهو مذهب المحققين منهم قالوا كوجود الجوهر لوجود العرض يعني سلزم جنس العرض لجنس الجوصف لموصوف هل يمكن أن توجد صفة دون موصوف ما هل يمكن لا يمكن اذا لا يمكن أن يوجد دليل بلا بلا مدلول او لازم له كذلك جنس العرض ملزم لجنس الجوهر العرض المرتب به الصفه هل يمكن أن يوجد أو توجد الصفه دون دون جوهر دون محل تكون قائمة فيه صفه لا وجود له اذا ثم الاستلزام كذلك الدليل باعتبار المدلول كما أنه يمتنع وجود صفه الا ها ما يمتنع وجود دليل لا مدلول له وليس العكس يمتنع وجود دليل لا مدلول له قال فالاكثرون اذا قال كوجود الجوهر للوجود العرض أي فان وجود العرض بعينه هو وجود الجوهل لا أن للجوهري وجودا مغايرا لوجود العرض فلزوم المطلوب للنظري كلزوم العرض للجوهري حيث يمتنع انفكاك احدهما عن الاخر هكذا عبروا ومرادهم أن جنس العرض يستلزم جنس الجوهر والصفة لموصوف ما لامتناع ثبوت الصفه وعرض بدون موصوف وجوهر هكذا عبر عنهم شيخ الاسلام التميمي رحم الله تعالى ان دليلهم مبني على هذا المعنى وهذا الذي قصدوا به أن جنس العرض مستلزم لجنس الجوهر والصفه لموصوف ما لامتناع ثبوت صفه وعرض بدون موصوف وجوهر كذلك يمتنع وجود دليل بلا بلا مدلول بلا بدل قال فالاكثرون صوب فالاكثرون أي الجمهور جمهور الاشاعره صواب فقالوا يعني قالوا ماذا قالوا صواب والصواب ضد ضد الخطأ ضد الخطأ فقالوا نعم لان حصول يعني مكتسب نعم هل علمه مكتسب نعم هو مكتسب هذا جواب السؤال نعم لأن حصوله عن نظره المكتسب له فهو مكتسب له بقدرة حادثه ولذلك صح تكليف به قال تعالى فعلم انه لا اله الا الله والأمر يقتضي الوجوم اذا وجب تحصيل هذا العلم قالوا معرفة الله واجبه ودل ذلك على بناء على انها حاصلة بالنظر عندهم بس كذلك مر معنا أن من فروع مساله شكر المنعقد ما يتعلق ب الله عز وجل هل هي فطريه ام عقليه وقيل لا الاكثرون صوبوا قالوا نعم مكتسب وقيل لا يعني غير غير مكتسب لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولم فيكاكه عنه وعليه تكون العلوم كلها ضرورية وان توقف بعضها على النظر كذلك إذا قيل بأن النتائج التي مدلول الدليل أو الأدلة ضرورية اذا جميع العلوم تكون ماذا ضروريه ولو توقفت على على نظر لأننا ننظر في الدليل مقدمتين وما ترتب عليهما جاءت النتيجه نتيجه ضرورية اذا كل العلوم صارت ضروريه كل العلوم صارت ضرورية ولا خلافة إلا في التسمية يعني بين قولين فإن النظر مكتسب اتفاقا على خلافة بينهم وحصول النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقا ولذا قلت لكم بين بين بين القولين فرق واحد وهو أن من قال بانها بأنه عادي قال ينفق خرقا للعادة ومن قال بانه ضروري قال لا ينفق ابدا وكل منهما عنده النظر مكتسب والنتيجه لازمة لا تتخلف هذا الاصل فيها لكن تخلفه عند الاولي الاشاعري ومن وافقه يكون خرقا ل للعادة وعند الثاني لا قال والتسميه بالمكتسب أنسب هكذا قال المحل في شرح جمع الجوامع والتسميه بالمكتسب أنسب ما دام ان لا خلافة إلا في التسمية أي تسميتين أنسب للمقام أن يكون مكتسبا أن يكون مكتسبه والتسمية بالمكتسب أنسب من التسمية بغير المكتسب لوجود سببها وهو الاكتساب لانه حاصل ولا شك أن النظر يكون مكتسبا وكل دليل لا يمكن أن يصل إلى النتيجه إلا بصحيح النظر فيه كما مر في تعريفي ما يتوصل بصحيح النظر فيه لمطلب خبره اذا الاكتساب لازم على قولين فإذا كان الامر كذلك فتسميته بالمكتسب اولى فمقابل قوله الأكثرون الأقلون قالوا الطراني وهو الرازي ومن من انه اضطراري واقع بقدره الله اضطرارا وليس مكتسبا للناظر وهذا بحث عقد ليس ليس اصوليا بمعنى اننا اذا قلنا ان القولين لا فرق بينهما من حيث ماذا كل منهما مكتسب مكتسبه النتيجه لازمه لكن على القول بانه عادي حين وقع بقدرة حادثة وعلى القول الثاني قول الرازي حينئذ لا يكون واقعا به بقدره حادث بل هو بقدره الله تعالى بقدرة الله تعالى وهذا اقرب لمذهب أقرب اقرب لمذهب المعتزله لماذا وكذلك هو شيء عند الاشاعره لأن العلاقه بين بين الدليل والمدلول هو علاقه السببيه علاقه السببيه النظر قد ينظر في الدليل ويتامل ويسو جميع ما يتعلق به ولا تحصل النتيجه ولا تحصل النتيجه لأن النتيجه من قبيل المسبب فاذا كان أمر كذلك حينئذ يكون النظر في الدليل ومدلوله كالنظر في السبب والمسبب فقد يتحقق السبب على وجه الكمال والتمام ولا يترتب عليه مسببه كذلك ما يتعلق هناك ما ياتي بكلام شيخ الاسلام نتم رحمه الله اذا مراد ما قال بانه ضروري قال لأن حصوله اضطرادي لا قدره له على دفعه ولا انفكاكه عنه ولو كان مكتسبا لامكانه تركه وحكى في الأصل جمع الجوامع الخلاف بلا ترجيح فالتصريح بان الاكثرين على الاول من زيادات الناظم على على الأصل لانه قال فال اكثرون صوبوا هو لم يقل أكثرون وإنما ذكر القولين ولم يرجح بينهما فانهما تساويا عنده او توقف فيما يتعلق بي بالراج قال في التحبير عندنا اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل مطلوب بعد الاتيان بالدليل هل هو مكتسب او ضروري جعل القولين هنا باعتبار الاشاعره واما الفلاسفه والمعتزله هذا لا ادخل لهم هنا لماذا لفساد عقيدتهما وإنما ذكر الاشاعره وكان الاولى ان لا يذكر بناء على أن الاشاعره عند كثير من المتاخرين من أهل السنة والجماعه فيذكر حينئذ قول الاشاعره ويجعل هو القول الذي يردد بين بين الصواب ونحويه حينئذ تخير من اقوال الاشاعره فاذال كان الأمر كذلك هذا هو سر ذكر المصنفين في كتب الاصول حتى الحنابل لا يذكرون الا هذا القول وان ذكروا قول المعتزله أو الفلاسفه كانهم يذكرون قول اليهود والنصارى باب ايش التتميم الاقوال في المساله واما الاصل فيجعلون دائرا بين الضروره وبين العادي ويخصون به مذهب الاشاعره بل بعض مصرح بانه مذهب أهل السنه والجماعه أو اهل السنة بعضهم لا يذكر كلمه الجماعه ليدخل فيه ماذا الاشاعره لأن بعض يقول اذا قال السنة السنه فيدخل فيه الاشاعره اذا قال السنه والجماعه هذا لا يدخل فيه الشحنه وهذا التفريق بدعه الاصل له في بال الدين بل اذا قال اهل السنه والجماعه لم يدخل فيه الا اهل السنه والجماعه مكانه مكانه تابعه للسلف كتابا وسنا على فهم سلف الأمة فالعقيده هي العقيده والفقه هو الفقه اما ان ياتوا بالفقه فيبحثون عن قول ابن عباس وابن عمر وقال ابو بكر ودلالات النصوص ومنطقها ومفهوم الاخر واذا جاء باب المعتقد بحثوا عن العقليات والمناطق الاخري هؤلاء يعني يحتاجون إلى ان ننظر هل هم مسلمون ام لا ونقول المسنون الجماعه الاشاعره يعني يحمدون الله عز وجل أن ان لم يخرجوهم من الاسلام مع وجود النواقد عندهم عشرات النواقد عند الاشاعره مما يتعلق بتقديم العقل على النقل منها انكار للسواة لأن التحريف والسوله انكار هو حقيقته كذلك دعوا الله في كل مكان القرآن مخلوق الى اخر ما ما عندهم من شطحات من نواقض فالاصل انهم يحمدون الله عز وجل انهم لم يخرجوا من دائره الإسلام من كان بعضهم يخرجه من دائره الإسلام وهو الموافق للوصول لكن ما دام ان اكثرين لم يخرجوه فنحمد الله عز وجل على على هذه النعمه والا انه من اهل السنه والجماعه هذا من ابعد ما ما يكون على كل صاحب التحبير هو في الاصل انه سلفي يعني يجري على طريقه الامام احمد لكنه حال يخلط فياتي بعض المسائل فيخرجه على مذهب الاشاعره أو أنه ينكر السببيه احيانا نصرح به بذلك قال في التحبير اختلف المتكلمون في حصول المطلوب بعد الاتيان بالدليل هل هو مكتسب أو ضروري على قولين ذهب اكثرهم إلى أنه مكتسب بقدرة حادثه وعليه أكثر الاشاعره وذهب الاستاذ وابو المعالي في البرهان لانه واقع بقدرة الله اضطرارا اذا هذا خلاف عقد بقدرة حادثة المراد بها قدرة العبد وبقدره الله تعالى اذا لا مدخل لي للعبد في ذلك البتة وانما هو ينظر والله يخلق النتائج كذلك هذا المراد اذ لو لم يكن كذلك لا امكنه تركه ولا يمكنه تركه ودل على انه اضطرار قال قلت هذه المساله صاحب التحبير قلت هذه المساله قريبة من مسألة التواتر وحصول العلم به والصحيح هناك أن خبر التواتر لا يولد العلم وهنا دفع مذهب الفلاسفه ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم على ما ياتي انظر قال ويقع عندهم هنا وافق ماذا وافق على الشاعر ولذلك كثير من الحنابلة المتاخرين ينتسبون امام احمد لكن عندهم شطحات عندهم شطاه منهم من هو مفوض ومنهم من هو يوافق على الشاعر في كثير من, من الاصول منهم من يهاب للشاعر فلا يستطيع أن يخرج عنهم خاصة إذا كان اذا كان المشايخه على هذا المنهج هذه العقيدة هنا يقول ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيره وقد اطال القرني في شرح جمع الجوامع هنا قرانه مطبوع واعتبر جيد في الادله العقلية والنزاع مع صاحب الاصلي وذكر أن في المساله ثلاثه اقوال قول الاشاعره وقول المعتزله وقول الفلاسفه فقال قالت الاشاعره يجب عادة لا عقلا هذا قول ابي الحسن الاشعر الاصل وان خالفه الرازي ومن تبعه الا وجوبا ولا ايجاب على الله تعالى لكن جرد جرد ولكن جرت العاده بان يفيض على نفس المسدل بعد النظر الصحيح ماده وصورة مطلوبه الذي توجه إلى تحصيله هذا تفسير للحصول وذهب المعتزله إلى أن حصوله بالتوليد بايه بالتوليد والتوليد شرحه بقوله هو أن يوجد وجود شيء وجود شيء آخر يوجد شيء ثم هذا الوجود يوجد شيئا آخر توليد كذلك لكلاوي مع ابن وابن مع الى اخره كان هنا فانه وجد من الناظر بلا واسطه كذلك ها صحيح ام لا قال النظر هنا وجد من من الناظر بلا واسطه وكذلك نظر في الدليل فوجد منه النظر بلا واسطه وبواسطته تولد منه المطلوب وهو النتيجه اذا نظر مباشرة في الدليل وترتب على ذلك ماذا حصول المطلوب حصول المطلوب حصل من الدليل بواسطة ماذا النظر اذا النظر بواسطه بين الدليل وبين المطلوم حصل توليد ام لا وجد شيء وهو النظر وترتب عليه وجود شيء آخر وهو النتيجة قال فالنظر فعل الناظر من غير واسطة النظر فعل الناظر من غير واسطة والنتيجه الحاصلة بعده فعله بواسطة ما هي الواسطه النظر فيسمى توليدا فعندهم كل فعل صدر عن الحيوان بلا واسطه يسمى مباشرة وكل فعل نحتاجه في صدوره لا واسطه يسمى توليدا هذا مذهب المعتزله وهو مذهب الباطن وذهبت الفلاسفه الى اللزوم العقلي اي بعد اشتمال النظر على الشرائط المعتبره لا يجوز التخلف بوجه وهذا الذي رجحه الرازي وهو أن الضرورة او او اللزوم العقلي هو الذي دل على على النتيجه يعني ثم ارتباط بين الدليل المدلول لكن باللزوم العقلي لما تقرر عندهم من أن المبدأ تمام الفيض فيض الموجودات عن المبدا الاول يعني كيفيه صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد البسيط وعندهم هذه الموجودات انما وجدت عن الأول المبدا الأول ينون به الله عز وجل قال والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المجتمله على شرائط الصحه مادة وصورة قد السعاده لقبول الفرج فلا يجوز التخلف إلا مانع من الطرفين هذا ما اورده عن عن صاحب الكوراني في تفسير مذهب الفلاسفه قال والجواب أن المختار لا يجب عليه شيء وقد أثبتنا في محله أنه مختار سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بمعنى ماذا على مذهب المعتزله أن التوليد حاصل ولولا يريده الله عز وجل ما أن ان شيء يوجد شيء فيوجد شيء الاخر اذا بذاته حصل بماذا بذاته فاذا كان الامر كذلك معلوم أن المعتزله في باب افعال العباد ماذا ماذا يقولون انها مخلوقه اذا كل واحد خلق ماذا خلق فعله فاثبت ها ما لحصر من الخالقي هذا شرك اكبر كل من اعتقد هذه العقيده ليس مسلما ليس ليس بمسلم لماذا لانه اثبت أن مع الله تعالى ما لا حصر هو لو اثبت واحدا مع الله عز وجل خرج به من المله كذلك المشركون الأولون لما قيل لهم هل من خالق او قيل لهم ماذا ها من خلق السماوات والارض يقولون ماذا الله اذا اثبت خالقا واحدا للسماوات والارض وهؤلاء جعلوا المخلوقين يخلقون افعالهم وكل وكل عبد هو خالق بذاته ودل ذلك على انهم قد اثبتوا شركاء ما لا حصر مع الله عز وجل ومما يجب التنبيه له أن المعتزله وان قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفه اذ التوليد لازم للمباشره كحركه المفتاح بحركه اليد ثم قال بعد ذلك القراني لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل أو الظن بعد النظر في الدليل مكتسب لأن كل الاستدلال كسبي ولا عكس يعني ليس كل كسب استدلالي قال وما نقل عن بعض المشايخ أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري معناه أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه إذا قيل ضروري معناه لا تأثير لقدرة العبد فيه. لا, لا أنه لا يحتاج الى الكسب اذ كل نظري كسبي اجماعا ولا عكس اذا اذا فهم القول هذا بانه لا تأثير لقدرة العبد فيه حينئذ نقول هذا مبني على إنكار تأثير الأسباب فهو باطل من هذا الوجه وقولنا ويحصل المطلوب اولى من قول من قال ويحصل العلم لان المطلوب يشمل العلم والظن لان الدليل مشتمل على كل منهما كما تقدم بخلاف من قال العلم فانه يخرج من ذلك الظن قال شيخ الاسلام المتي رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وفصل الخطاب أن المطلوب قد يحتاج إلى مقدمة وإلى اثنتين وإلى ثلاث وإلى اربع فاصل الاضطراب دعواهم أن النتائج النظرية تحتاج إلى مقدمتين وتكفي فيها مقدمتان فجعلوا لابد في كل مطلوب نظري من مقدمتين وادعوا أنه يكفي في كل مطلوب نظري مقدمتان وكيل الأمرين باطل اذا اصل الخلاف مبني على أن القياس لا يصح الا من مقدمتين فما زاد عن ذلك فلا يكون قياسا صحيحا ثم قال والعلم يحصل بالعلم بالدليل يعني والعلم بالنتائج يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط كذلك لأن من يحصل النتائج اما أنه لم يعلم قط فيما سبق أو علم ونسي فينظر في الدليل حينئذ يحصل ماذا يحصل له تحصيل ما لم يكن لكن حصل له نسيان هو حصله اولا فذلك ثم طرأ عليه نسيان فعينذا العلم بمدلول الدليل يحصل للطائفتين ولذلك قال والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط ولمن يذكره بعد النسيان نسيهه ثم بعد ذلك نظر في الدليل فحصل له المطلوب إذا كان قد علمه ثم نسيهه ولهذا قال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج قال تبصره وذكرى لكل عبد مني تبصره لمن لم يعلم وتذكرة لمن علم فنسي فجمع بين بين الامرين قال رحمه تعالى فبين سبحانه أن آياته تبصره وذكرى فالتبصره بعد العمى وهو الجهل والتذكره بعد النسيان وهو ضد العلم اذا الدليل لا يشترط فيه أن لم ان الناظر فيه لم يكن قد علم بالمطلوب ابتداء بل قد يكون عالما ونسيا قال فالمدلول لازم للدليل لازم للدليل فمتى تصور الإنسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المدلول بمعنى ماذا عندنا ثلاثه أمور أولا تصور الدليل ثم تصور لزوم المدلول للدليل ثم تصور المدلول هذه ثلاثه اشياء ثلاثه اشياء قال فالمدلول لازم للدليل فمتى تصور الإنسان الدليل ولزوم المدلول له تصور المدلول فإذا فاذا تصور اورد مثالا فاذا تصور انها بغله وتصور لازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغلة هذا من الامثله المشهوره عند المناطق عند ابن سينا وغيره بغله ولازمه ماذا نفي الحمل فإذا تصور انها بغله تصور ماذا ها أنها لا تحمل كما لو تصور زيدا من الناس تصور ماذا انه لا يحمل صحيح تصور هذا قد لا يستحضر الانسان لكن المثال هنا في البغلة دي. قال فاذا تصور انها بغلة تصور اللازم وتصور اللازم ذلك وهو نفي الحمل عن البغله تصور قطعا نفيه عن هذه فثلاث تصورات هنا وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يمكن المنطق من كل وجه وهذا مثال واضح تصور البغلة يعني حقيقة البغلة ما هي ثانيا تصوران في الحمل ثم هذا تلازم بينهما ثم حكمه بكون هذه البغلة لا تحمل اذا ثلاثه تصورات قال فأما مجرد الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم تصور الدليل بدون تصور لزوم المدلول له فلا يحصل به العلم واللوازم البين لزومها للدليل تعلم بمجرد العلم به يعني بالدليل فكل من تصور الدليل تصور لازمه وهو ها وهو ماذا النتائج وهو المطلوب وبلزومها له قال واللوازم الخفيه التي يفتقر العلم بلزومها إلى وسط وهو دليل ثان على اللزوم يقف على ذلك والاذهان في هذا متفاوته يعني بعض اللوازم مباشرة لا يحتاج الى تصور شيء آخر وبعض اللوازم يحتاج إلى دليل ثاني يحتاج الى الى دليل ثاني وهذا ما يسمى باللازم البين وغيره وغير البين كل منهما معتبر في هذا الموضع فاللازم الذي والدليل تصوره لتصور ملزومه أو لازمه وهو النتائج قد يكون باعتبار دليل آخر نحتاج الى واسطه من أجل أن نصل من الدليل إلى المطلوب وقد لا نحتاج الى إلى ذلك هذا وذا كل منهما يترتب عليه العلم قال والاذهان في هذا متفاوتة فقد يحتاج هذا الذهن في معرفة اللزوم إلى وسط وهو الدليل والاخر لا يحتاج اليه يعني الناظر الناس أصحاب الاذهان تفاوتون منهم من يتصور اللازم والملزوم دون واسطه ومنهم من يحتاج الى الى واسطه فليس الحكم عاما كل ما احتاج الى واسطه لازمه جميع الناس وليس كل ما لا يحتاج الى واسطه لا يلزم جميع الناس قال قد تنازع ان الظار في العلم الحاصل بالدليل هل هو لزومه عن الدليل لزوم عاديا كما يقولونه في الشبع مع الاكل هذا لزوم عادي أو لزوم عقليا يسمى التضمن بحيث لا يمكن انفكاكه عنه كما يمتنع وجود العلم والاراده بدون الحياة يمتنع وجود العلم بدون الحياة صحيح صحيح ام لا هل يمتنع وجود العلم بدون الحياة نعم يمتنع لا هذا مثل به بعضهم ليرتب عليه تلازم الدليل مع المدلول لكن هذا ليس ليس بصواب لماذا لأن مر معنا في شرح التحبيه التحرير مختصر التحرير ان الشرط انواع منو شرط عقلي كالحياه للعلم صحيح اذا هنا ليس كالسبب مع المسبب فرق بين ان نقول الدليل مع المدروك السبب مع المسبب وبين أن نقول ماذا كالعلم مع مع الحياه فإن الأول قد يتخلف المسبب والثاني هل يتخلف الشرط عن المسروط لا يتخلف اذا ثم فرق بينهما اذا جعل الدليل والمدلول كالعلم مع الحياء غلط هذا لماذا لأن العلم مع المدلول من باب المسبب وهو سبب المسبب فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب فقياسه على العلم مع الحياة هذا قياس مع الفاله لان هذا من قبيل الشرط معه مع مع المشروط فعينئذ يمتنع عقلا أن ينفك العلم عن الحياة ولا يمتنع عقلا أن ينفك الدليل عن المطلوب اذا فرق بينهما لكن هكذا قال بعض النظار وحكى رسول الله هنا رحمه الله تعالى قال والأول الذي قول العادي لزوم عادي قول قدماء النظار كلاشعري وغيره ولهذا جعله المعتزله من باب التولد وهذا كالرؤيه مع التحديق وكالسمع مع الاصغاء يعني هو عادي يعني يسمع يصغي فيسمع العصب له لا يتخلف عادة الا اذا حصل شيء خارق للعادة يأكل فيشبع اذا هذا سبب لكنه ماذا انه عادي قد ياكل وياكل وياكل ها ولا يشبع صحيح صحيح ام لا قد ياكل وياكل وياكل ثلاث مرات <تصفيق> ولا يشبع اذا هو من قبيل ماذا الم... قد, يتخلف. قد قد يتخلف لكنهم جعلوه ماذا جعلوه لازما عاديا ولا ينفك اللزوم العادي الا ما كان خارقا للعاده ومر معنا في شرح الوسطيه أن الكرامات هذه من قبيل خوارق العادات وقلنا المراد بخوارق العادات هنا الامور المالوفه كالمشي في الهواء والمشي على الماء الى اخره يحصل أو لا يحصل يحصل بشرطه وهو أن يكون كرامة لولي من اولياء الله تعالى قال رحمه الله والا فحصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنع لذاته بل الاول سبب للثاني الاول الذي هو الدليل سبب للثاني الذي هو المدلول ومقتضى له وموجب له بحكم سنه الله تعالى في عباده بخلاف الحياة مع العلم فإن الأول شرق للثاني إذا فرق بينهما ومن جعل الدليل مع المدلول بمنزله الحياه للعلم فقد ها ها فقد ايش اي فقد قاسم مع, مع الفارق حين يدن ابعدا وركب النعجه فرق بين النوعين الحياة مع العلم من قبيل الشرط مع المشروع والمدلول مع الدليل من قبيل السبب مع المسبب قال فان بخلاف الحياه مع العلم فإن الاول شرط للثاني ولهذا كان العلم يوجد مع الحياه ليست الحياه متقدمه عليه كما يتقدم العلم بالدليل على العلم بالمدلول عليه وقال ايضا الرحمن تعالى في موضع آخر ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول صحيح تصوروا معي العلم بالدليل أيهما أسبق كل منهما علم المدلول علم به الدليل علم به أيهما أسبق العلم بالدليل أسبق من العلم بالمدلول وهو كذلك قال ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به وقال وبيان ذلك هنا أنه إذا كان العقل هو الاصل الذي به عرف صحة الشرع كما قد ذكرهم ذلك وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه اصلا له أنه اصل في ثبوته في نفسه وصدقه بذاته بل هو اصل في علمنا به اي دليل لنا على صحته يعني قول الاشاعره ان العقل اصل في الشرع المراد به اصل في اثباته ليس بذاته وإنما في صحته قال فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طردهم وهو ملزوم للمدلول عليه ملزوم لمدلول عليه فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا يجب عكسه وهو فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه لماذا لأن المدلول قد يثبت بعين الدليل وقد يثبت به بدليل آخر اذا كذلك فاذا انتفى المدلول الانتفاء الدليل المعين لا يلزم انتفاء المدلول من كل وجه وهذه تطرق لها رحمه الله في التدمرية بمعنى أن المدلول قد يثبت بدليل معين انتفاء الدليل المعين لا يدل على ماذا انتفاء المطلوب لانه قد يثبت بدليل اخر تم بالهذا قال فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه بمعنى اذا نظرنا بالدليل حينئذ يلزم منه ثبوت ها المدلول عليه لكن انتفاء الدليل لا أن يلزم منه انتفاء المدلول عليه الجواب لا جواب لا لماذا لامكان أن يثبت بدليل اخر والبحث ليس في جنس الدليل وانما في الدليل المعين قال ولا يجب عكسه فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه وهذا كالمخلوقات ك كالمخلوقات فإنها آية للخالق يعني علامه على وجود الخالق جل وعلا فيلزم من ثبوتها ها ثبوته الخالق ولا يلزم من وجود الخالق وجودها لان قد يدل عليه شيء آخر وكذلك الايات الداله على نبوه النبي وكذلك كثير من الاخبار والاقيسه الداله على بعض الاحكام يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم ولا يلزم من عدمها عدمه اذ قد يكون الحكم معلوما بدليل اخر ويدل على أن البحث انما هو في الدليل المعين فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول عليه لانه قد يثمت بدليل آخر اللهم الا ان يكون الدليل لازما للمدلول عليه فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم وهذا ما يدل عليه العقل وليس بالشرع وإذا كان لازما له كان أن يكون مدلولا له اذ المتلازمان يمكن أن يسدل بكل منهما على الاخر مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي حينئذ اذا انتفى الدليل الشرعي ها انتفى الحكم الشرعي واذا ثبت الحكم الشرعي ثبت الدليل الشرعي اذا كل منهما ملازم للآخر لكن هذا على جهه ماذا القاعدة العامه بمعنى أنه لا حكم الا لله عز وجل اذا الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي لانه ليس عندنا مصدر الا كتاب والسنه فإذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي اذا ورد الدليل الحكم الشرعي وجد الدليل الشرعي اذا كل منهما متلازم ل للاخر قال فانه يلزم من عدم دليله عدمه بخلاف عين الحكم الثابت البحث هنا في جنس الحكم الشرعي اذا لا يثبت إلا بدليل شرعي لكن الحكم المعين الذي هو المطلوب قد يثبت بدليل معين فإذا انتفى الدليل المعين لا يلزم منه نفي الحكم المعين لانه قد يثبت بدليل اخر ففرق بين مسلتين عند الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله إذا لم ينقل لزمه من عدم نقله عدمه ونقله دليل عليه على وجوده وإذا كان من المعقول ما هو دليل على صحه الشرع لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوتهم في نفس الامر لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق الى العلم بصحة الشرعي علمنا بدليله العقلي الدال عليه ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به تكرار الكلام السابق فان العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم اذا ثم لازم لكنه قد قد يتخلف العصر في السبب أنه يؤثر في المسبب هذا العصر هذا اصل مطرد لكن قد قد يتخلف المسبب كذلك الاصل في الدليل أنه لازم لمدلوله لكن قد يتخلف والحس شاهد بذلك قد يبحث الى اخره قد يؤلف كتابا في مسألة ثم في النهايه يتوقف لماذا لأنه والنظر في الأدلة لكنه لم يصل الى إلى المطلوب نظره صحيح بمعنى أنه طبق القواعد الأصولية واللغويه والاخري والفقهيه على الأدلة لكنه لم يصل إلى المطلوب ولذلك قد, قد يقول العالم لا أدري وهو قد نظر في المساله إذا قال العالم لا أدري ليس المراد انه اول مره تمر عليه المساله صحيح إذا قال لا ادري الله عالم معناه اول مرة يسمع بالمساله هو محتمل اذا كانت من النوازل لكن كلام الائمه السابقين اذا سئل عن مسائل الشرع وما كان موجودا مسطرا في الكتب قال الله اعلم معناه ماذا معناه أنه لم يتضح له الحق وليس المراد أنه لم ينظر في المسألة ولم يعلم بها ولم يسمع بها ولم يمر عليه الدلاله مر عليه الدليل وقد يكون بحث المساله لكن لم يترجحين هذه النظره والاصل في النظر هنا في الأدلة والدليل أنه مستلزم للنتائج لكن لم تحصل بدل ذلك على انه ان اللزوم المعبر به عند شيخ الاسلام ليس المراد به عدم انفكاك بالكليه والا الحس كان مكذبا لي لذلك قال فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه وهذا هو معنى كون النظر يفيد العلم وهذا التلازم فيه قولان قيل إنه بطريق العادة التي يمكن خرقها وقيل بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يمكن انفصاله قد العلم للحياه ان يقاصوا على شيء فيه نظر وصف لموصوف ما وقد استلزام جنس العرض لجنس الجوهري لامتناع ثبوت صفه وعرض بدون موصوف وجوهر كما مر معنى وقال رحم الله تعالى لكن النظر النافع أن يكون في دليل فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه يعني قاعده إذا اردنا النتائج والوصوله الى المطالب الشرعيه حينئذ نكون النظر في دليل صحيح واذا لم يكن في دليل حينئذ لن نصل النتائج اذا اردنا الحكم الشرعي ننظر في ماذا في قول مالك واحمد او ننظر في الايات ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم الأول الاول من الثاني ثاني اذا الذي ينظر في اقوال ائمه يصل النتائج لن يصل النتائج لماذا لان النظر في الوصول او من اراد الوصول إلى النتائج الصحيحه الحكم الشرعي ينظر في دليل اما النظر لا في دليل فلن يصل الى النتائج الصحيحة قال والدليل هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إلى المقصود والدليل التام هو الرساله والصنائع وقال النظر لا ريب في صحته في الجملة وأنه إذا كان في دليل اضاء الى العلم بالمدلول وإذا كان في آيات الله اضاء إلى الإيمان به وقال أن الطالب المستدله بالدليل الذي له الاحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل فاذا لم يكن فان لم يكن للدليل مدلول وانما مدلول الدليل يحصل عقب التامل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وانما مطلوبه وجود المدلول يعني إذا قيل العالم متغير وكل متغير حادث النتيجه هل هي العلم بحدوث العالم أو حدوث العالم ما هي النتيجه هل النتيجه العلم بحدوث العالم ام حدوث العالم فرق بينهما العلم يكون ذهني وحدوث العالم يكون خارجيا أي النتيجتين هي المطلوبه الحدوث اثار الجمهور على أن المراد به الحدوث بالفعل وليس العلم به لانه لانه لو كان المراد العلم به لسار ماذا مستلزما لامن الذهني قد يكون موجودا في الخارج او لا يكون حينئذ وجود المدلول هو المطلوب من الدليل للعلم بالمدلول فرق بين مسالتين صورتم فرق بين النتيجة أن ان يراد به الحدوث بالفعل وبين العلم به بالمطلوب حدوث العالم هو نتيجه الدليل السابق العلم بحدوث العالم هذا وجود ذهن هذا الذيعناه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا قال فان لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل يحصل عقب التامل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول وإنما مطلبه وجود المدلول فارقم بين العلم بالمدلول وبين وجود المدلول وليس هذا شان الأدلة التي تبين المدلولات وإنما هو شأن الأسباب والعلل توجد المسببات وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم بالقلب وبين العلم المقتضي للوجود القائم في الخارج فرق بين الدليلين فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهني ومقتضى الثاني الوجود الخارجي وأحد النوعين مباين للآخر وكل منهما له محله يعني ليس المراد به ماذا مطلقا وانما المراد به كل واحد منهما له اعتباره إذا أردت العلم بالمطلوب حينئذ له طريقه وإذا أردت وجود المطلوب فله طريقه كل منهما يسمى دليلا اذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى التلازم بين الدليل والمدلول وقد يتخلف المدلول عن عن الدليل هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى ثم الدليل ينقسم الى ثلاثه اقسام دليل ينقسم الى ثلاثه اقسام سمعي وعقلي ووضعي سمعي وعقلي ووضعي فالسمع هو اللفظي المسموع لفظي المسموع وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي هو الدليل الشرعي كتاب والسنه الاجماع سمعي ام عقلي الاجماع دليل سمعي ام عقلي سمعي اجماعكم واجماعكم الدليل كتاب وسنه واجماع والقياس فيه خلاف والاكثر على انه دليل عقلي دليل عقلي وزاد بعض من بعضهم الاستدلال زاد بعضهم لسعده ما يراه انه دليل مستقل واما عرف المتكلمين فانهم اذا اطلقوا الدليل السمعي فلا يريدون به غير الكتاب والسنة والاجماع فقط ولا يزيدون عليه الاستدلال قاله الآمدي في الأبكار الثاني العقلي وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على المحدث يعني العقل فقط ما كانت المقدمات عقلية فقط والاحكام على العالم الثالث الوضعي وهو ما دل بقضيه السينادي ما دل بقضيه السناده يعني السند على شيء صلاح بينه ان اذا يكون الدليل فيه ماذا وضعيه وهذا مرد إلى استعمالات عرف النحات فيما تعرف عليه وفي عرف الاصليين فيما تعرفوا عليه لاخره وما نعم قال وهو ما دل بقضيه السناده ومنه عبارات الدلة على المعاني في اللغات هذا وضعي يعني كان اللفظ يدل على معنى كذا فذلك هذا يسمى جعلا سما جعلا وما دل عقلا لا يتبدل أكذا عنده وما دل وضعا يجوز أن يتبدل ما كانت الدلالة العقلية فيه هذه لا تتبدل وهذا ممكن ان يقال في بعض دون دون بعض أما انه مطرد أن ما كان عقليا لا لا يتبدل هذا في نظر ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز أن يكون عدميا صحيح هل يكون الدليل عدمية ها هل جاء بالقران لذي دع من رسول الله صلى الله رحمه الله ياتي الحكم على انه عدمي فيطلب عليه البرهان الشائع عند كثير من متاخري ان الدليل طلب الاثبات لا للنفي لا للنفي والصواب انه يطلب لي للنفي ها لن يدخل الجنه الا من كان يهودا أو نصارا ماذا قال الله عز وجل قل هاتوا برهانك على إثبات ماذا النفي اذا النفي يطلب له البرهان البرهان هنا بمعنى الدليل بمعنى الدليل إذن كما انه يثبت للاحكام المثبته الدليل كذلك إذا نفيت حينئذ يطالب بالدليل اما قول النافي لا يطالب بالدليل فليس بالصواب وان كان اشتهر عند كثير من النظار أنه لا يطالب النافي بالدليل وانما الذي يثبت انت الذي عليك الدليل هذا ممكن يستعمل في بعض القواعد التي الاصل فيها العدم كما لو قيل بان الاصله في البيوع الحلوه الاباحه فالذي يحرم يطالب بماذا بالدليل هذا قد يقل ب ب معين منظر لكن ليس على على اطلاقه المراد هنا ولا يشترط في الدليل الوجود بل يجوز ان يكون عدميا ولهذا يستدل بعدم الآيات على كذب المتنبئ ليس المتنبئ الشاعر على كذب المت الذي يتنبأ لو لم ياتي بايات دل على ماذا على كذبه ما جاء لا بالقران ولا الى غيره ما جاء بشيء اذا نعتبر ماذا كاذبا اذا عدم الاتيان بالآيات دليل على كذبه اذا عدم الوجود دليل على إثبات أو كذلك وهل يجوز أن يكون الدليل محتاجا لدليل هل يجوز ان يكون الدليل محتاجا لدليل فيه خلاف حكاه الحسين بن قطان في كتابه وصول الفقيه قال فمنعه قوم وجازه آخرون وقالوا الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما هو في ثوان العقل محتاج إلى دليل ما هو في ثواني العقل محتاج يعني امر ثاني هذا مراد الثواني واختلف المتكلمون في مساله وهي ان اذا اقمنا دليلا نعم الدليل قد يحتاج إلى الى دليل قد يحتاج الى الى دليل واختلف المتكلمون في مساله وهي أن اذا اقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوثه الذي ذكرناه سابقا والصحيح الاول بدليل أن حدوث الاكوان دال على حدوث الجواهر سواء النظر الناظر او لا طيب ومن المسائل الباحث عن الحكم الشرعي اما في اثباته أو في نفيه لانه مر معنا أن الحكم الشرعي تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي اذا النفي حكم شرعي والاثبات كذلك حكم شرعي فالباحث عن الحكم الشرعي اما في اثباته فيثبت حكما شرعيا او في نفيه في نفي الحكم الشرعي فيكون النافي نفي الحكم الشرعي كذلك ففي الأول الذي هو الاثبات لابد له من دليل مثبت كتاب سنه اجماع قياس هنا نعمم ليس المراد الدليل السمع البحث في مطلق الدليل الشرعي فيدخل فيه الدليل العقلي وهو القياس إذا من أراد أن يثبت حينئذ ماذا يصنع لابد من دليل من كتاب أو سنة أو اجماع او قياس وما يتبع ذلك من الأدلة المختلف فيها والثاني الذي هو النفي اما ان يكون لعدم دليل حينئذ ليس عندنا صلاه سادسه واجب في كل يوم وليله الدليل عدم الدليل عدم الدليل حينئذ عدم الدليل يدل على النفي وثم طريق أخرى وهي إثبات الصلوات الخمس وحصرها في خمس عين اذا اثبات الخمس هائيا في الزياده فالنفي في إثبات الحكم الشرعي انتبه هذا يفيدك الفقه إثبات الحكم الشرعي يحتاج الى دليل فقط أما نافيه فعندك طريقان اما عدم الدليل عين اذا نفيت الدليل وإما جئت إلى الحديث او الايه التي تدل على خمسه كالمثال الذي معنا حينئذ يستلزم ذلك ماذا نفي صلاه زائدة على الخمس وهي سادسه الثاني النفي إما ان في يكون لعدم دليل فهو المعبر عنه بالبراءه الاصليه براءه اصليه ومعنى ذلك أن ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الاصلي على ما تقرر ولهذا المعنى سماه الغزالي دليلا يعني بالنظر إلى البراءه الأصلية هو دليل هو هو دليل بمعنى أن الاصل عدم التكليف والاصل براءه الذمة فلا نقول له واجب الا اذا دل الدليل واضح هذا اذا دليل على النفي وهو البراءه الأصلية وهو عدم الدليل اذا العدم صار دليلا وإما أن يكون لوجود دليل باق وذالك الدليل اما أن لا يستلزم النفي لمعقوليته او يستلزم يعني دليل باق هذا الدليل الثابت الذي ننظر اليه ليستلزم نفي حكم دل عليه النص إما قال إما أن لا يستلزم النفي او يستلزم بمعنى أن الدليل المثبت قد يفهم منه ماذا النفي وقد لا يفهم منه النفي فليس كل دليل مثبت لحكم يستلزم نفيا نقيضه ما دل عليه الدليل لماذا لان النظر في الدليل يكون باعتبار الصيغه فمن الصيغ والتراكيب العربية او العربية ما يدل على النفي ولذلك نقول القصر ما هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه قد يكون بعض الادله مشتمله على نص فيه هذا المعنى وهو أن الحكم محصور في المذكور وهذا الدليل يستلزم ماذا نافيا ما, نفي ما وقد يكون ما عداه مسكوتا عنه صحيح اذا الاثبات تكون بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار الاول نصوص الأدلة والثاني هو المانع وفقدان الشرط قالوا ادله النفي اوسع من أدلة الثبوت صحيح لأن الثبوت لابد من وجود دليل يدل عليه والنفي باعتباري وادله النفي اوسع من دله الثبوت لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي اما بالاستلزام السابق وإما اذا زدنا عليه البراءه الاصليه يعني عدم الدليل البراءه الاصليه او بان الدليل الدال على الثبوت يستلزم ماذا ما زاد على ما دل عليه النص وهذا لو قيل بان الشرع بان ادله الشرع كلها من هذا المقام لما بعد بمعنى أن الدليل الذي لا يستلزم نفي الحكم عن المذكور هذا قد يقال بانه قليل أو الأصل عدمه لان الشرع توقيف فاذا نص على أمر معين دل على أن المنصوص هو مناط الحكم وما عداه حينئذ نحتاج الى دليل فيلزم من ذلك أن يكون كل دليل دل على ثبوت يستلزم النفي عما لم يتعلق به الدليل المذكور هذا الاصل فيه ولذلك دائما نقول ماذا جاء النص بكذا ولم يرد بشيء اخر فنبقى على ما هو عليه النص وما عده فيبقى على على الاصل دل ذلك على أن كل دليل للثبوت يستلزم النفي قال وادله النفي اوسع من دله الثبوت لان كل ما يدل على الثبوت يدل على على النفي هذا باعتبار الشرع وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت اصلا كالدليل العقل والبراهات الأصلية يدل على النفي ولا يدل على الثبوت ومن سم ومن سما قيل لا دليل على النافي لا دليل على النافي لكن هذا في نظر الصواب أن النافي كذلك ها عليه الدليل يثبت للآيه السابقة ها وقالوا لي قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهودا نصحنا نفيا ولا تبرها لكم قال شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى القرآن على الأمور نوعان احدهما خبر الله الصادق فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به هذا خبر بمعنى ان العقل لا مجال في النظر فيه والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادله العقليه الداله على المطلوب هذا خبر ها عقلي سمعي قلنا كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي كل تشبيه في القران فهو دليل عقلي حينئذ هو دليل عقلي سمعي مركب اذا من السمع ما هو ما هو عقلي فليس مباين له من كل وجه والثاني دلالة القرآن بضرب الامثال وبيان الادله العقليه الداله على المطلوب فهذه دلالة شرعية عقلية فهي شرعيه لان الشرع دل عليها وارشد اليه وعقليه لأنها تعلم صحتها بالعقل تشبيه ما هو المشبه ما هو المشبه به الجامع بينهما الى اخره هذا مداره على على العقل ولا يقال انها لم تعلم إلا بمجرد الخبر وإذا اخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلول عليه بخبره ومدلول عليه بدليل العقل الذي يعلم به ويصير ثابتا بالسمع والعقل معا وكلهما مداخل في دلاله القران التي تسمى الدلاله الشرعيه اذا الدلاله الشرعيه منها عقلية بما ذكر مما يعلم صحته به بالعقلي اذا هذا ما يتعلق بقولي واختلاف العلم هو مكتسب عقيبه فالاكثرون صوبوا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين